يوم يجال يقول للمواحد يومي جاله مجالي يقول للمواحد يومي جاله مجالي أنا الذي قلبي على الضيم ما بات أنا الذي قلبي على الضيم ما بات وفوح صدري فوح صفر الدلالي يا صدري فوح روح حصبر كيف العذار ف الجزيره هزيرات كيف العذار هزيرات ويوم العفيفه يوم العفيفه تزعج الصوت عالي تلخهل التوحيد واهل المروات تلخهل التوحيد واهل المروات جاوبتها وانا عريب الخوالي جاوبتها وانا عريب الخوالي لبهلاو دون اسعيد المسافات لبهلاو دون بعيد المسافات افتدك يا خيه بروحي ومالي افتدك يا خيه بروحي ومالي ولو السما يا بنتي قد وكلام شات ولو يا بنتي قد وكلام شات المرجله تبغى قروم العيالي الفجلاء تبغى قروم العيالي اللي بالحرب صوله وجولات اللي بالحرب صوله وجولات تبغى رجال ما تهاب الرجال تبغى رجال يا ليه مثالين مجموعة البطولات مثالين مجموعة جراي البطولات مثالين مجموعة جراي البطولات